بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك ايات الكتاب والذي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 ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاوره وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان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 عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره به ومن جهره به ومن هو مستخفي بالليل وسارب بنهار له معاقبات من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 119. ويكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا 110. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور 111. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم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 قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُبَارِكُ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه تصيبهم بما صنعوا قارعة او تهل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا أُوتِيَتْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ أَخَذَ مِنْهَا فَاثْتَأْثَرَ وَلَهُ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أُولَٰئِكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَعَادِي وَأَن كَتَبَ لَكَ أَن نَّزَّلْنَاهُ حُكْمًا رَّبِّيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لك, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً